لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أي أحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أي أحسب أن لم يره ألم نجعل له عينين ونسانه وشفتين؟ ألم نجعل له عينين ونسانه وشفتين وهدينه النجدين؟ فلقد تحمل العقبة وما أدراك بالعقبة فكر قبة أو إطعام في يوم